وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَابًا وَبِهِ شَجَرًا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 وَتَخَرَّرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ شَاهِدًا وَالْنُجُومُ خَافِضَاتٌ بِأَمْرِهِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَأَنَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حمية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون